السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته يسر منتديات كل الطب www.alltobfamily.com أ ن تقدم لكم هذه الماده ة الحاجة أقول لك حاجة وأقولها برضو. بس نبقى مع بعض في الأزهر برضو لك الله كما ان شاء انت بص، انت عمال بس نبقى بعض تزاكر ورعب مع انت عمال في وخوف ي بص عايز ي ب ق ا ليها ة سبس ت ر ت ي ع ن ي ه والحق ده ن ج ا ت اتعين ل ك ي ت لجنت ن في الكليه ا ا احنا ن ا تعايننا تعاينك بتاع ما كانش طبعا خلاص كده دبست نفسي وقعدت في الدمرداش واطلعت اذاكر ج س واخد جانرال ع ماجستيه ل ل عالميا و ش م ل ي واخد ي ي ا ن دكتوراه ل ك ر ف ي ب ت ا مش ق ع د ي ك يراعي الكلام ده خلاص ب ق خ ل ا ص ب ع م ي هما التين ي ز وكويسان طيب تهين ع لازم ى كده واحد يعترف بدين طبعا انت ل س ه صغير و ع ن د ن ي اتغيرت حواليك خلاص معدش ا انا ب ق ى ب عايزه م ع ب ي د ايه خاصه حيث ايه اخد نقمه في الدمرداشين ي ع ل ى ابو الدمرداشي ع ل ى ابو الكلى ي ا ع ب ي د ي ا ه ب ل ي ا ع ب ي د بص افهم الطب م ص ب و ط وبعد ما ت خ ل ص اوكيه ابتدي ا س أ ل بقى الكلام ده و انا اقولك ل الحاجات د ل ث ل ا ث ه ب ي ع م ل و ا لاتي في ا ل ك ل ي ة كمان س ي م ن د ا ل ط ل ب ة ا ل خ ر ي ج ي ن عشان ي ع ر ف و ه ب السكك اللي هي ع ل ى مستوى العالم كله تمشي ازاي انت عايز ت خ ش ا ل بورد عايز ت خ ش ا ل ز م ا ل ة عايز تعمل سوي لازم انا اضيع وقتي في ش ه ا د ة ع ا ل م ي ة اشتغل في مصر بيها في د و ل ة ع ر ب ي ة بيها في د و ل ة اجنبيه بيها السعودية وسافر ا ل ممكن ر ا واشتغل حاجة ا ك وكل و ت ا التمام م م م عارف حتى تقولك ل اخدك ما ن ت بس ادعمك ليه لان ي ه ل الشهاده نشر لا يقول في كل الاماكن ي ت تجيب تعمل انا عفل عشان تشتغل يعني مش عايز اقولك في ناس يسوق قدر رفيع جدا في ا ل ج ا م ع ة عندنا بعد سن الخمسين تيقن انه ماشي غلط بعد سن الخمسين وراح واخد بعضهم سفر بره و... و... ونزل بالمستوى هيشتغل ايه ن ا ك ع ش مش ه ب ق بروفيسور هيشتغل هناك ح ا ج ة ص غ ي ر ة جدا خلاص ه ي ت د ي يعمل معدل من جديد و ا ت د ي ا ب د ا من جديد و ا ت د ي حاجه من جديد وسافر ومش ل ي ه عشرات الناس مش قالك ايه ا ل ي احنا فيه ده احنا في مستنقع انت متفائلين ا عشان كده انا بطمنك ولا يهمك من ا ل ب ك ر ي و س ده بصوا يلا هم نروحه يلا انت عامل ونمسكله في ا ل ا ن ت عارف عامل سايبين دلوقتي عارف طالب السينما ك ي ل م ي ه ب ن ي خلاص ما تيجي معك ا خ ا ص ة يا ب ن ي خلاص يا معلش صري مع الدين تتغير بقى ويفضل ي ت ن ق ط عشان يجيب المجموع في الاخر اصلا مش عايز يخش الكليات الاقطاع العامدي ولكن اخش ل ك ل ي ا عمر فندي عايز يخش جامعه خصه مش كده ولا لا هو نفس الكلام كده انت تضعك و د عواتك عشان تخش البكالوس وكيل بعد البكالوس ا ل م ع ا د ل ة وتروح داخل في المواضيع لما تخش بقى في المواضيع ا ل أ ج ن ب ي ة وتشتغل فيها بقى كده اهو ساعتها بس ب أ م ر ا ه تعالى هتدعيني بقى لو انت معايته يا سلام كل اللي خدناه قدام اهو تفتح اي حاجات في المعادلات ايه ده, ده الكلام ده كله نعرفه تخش بقى في ا ل ف ي ك ه الجديده الصح مش تقعد تضيع وقتك في المسخره دي يا عبيط ليه؟ عشان ما انت وانت كتير. رتيب. ده رتيب ايه و ر ي ل ا ك س ن ت يتيجه اصلا ب ت ي ن ايه ده خ ي ب ة انت مش فاهم ل د ن ي ا ا والله ا ا ل ل ك ط ب حاجه بيبقى في الدنيا ل ل ليه؟ أحسن. أحنا بكلم ج ا برضو بس مش مهمه السن ة كمان هتقبل خ البورد والزمانه ايه ستيفن لا ب ق ك ر ي و س ماشي سيرن ق ط ر ا ه ي ا و ي ل و ي ا و ي ل و اللي هتجوز و ا ح د ة و و ملكش هو عندي ولا كرسي مش ه ت ا د ي كرسي من عندي ط ع ي بره تروح لابوك الدادي ي و ي ا ل خ ي بابراتك هتحضر دكتوراه عارف يعني ايه ب ا ل أ س ر ة انتهبي عشان تبعتك